بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال صلى الله الله تعالى السابعة بعد المئه اي المساله السابعه بعد المئه الكفر باليوم الاخر كفر بيوم الاخر كفر والجحود كما هو معلوم باليوم الاخر المراد به يوم القيامة ويصدق على بعض التوصين يوم القيامة بمعنى أن الكفر به قد يكون كلا وقد يكون جزءا فمن انخصالي اهل الجاهليه عدم الايمان باليوم الاخر وهو يوم القيامة وكانوا ينكرون الميعاد والبعث ويستبعدون أن تكون الاجسام تبعث بعد ارمها وانكار البعث معنه لا يبعث من في القبور سرز من كار ما بعده من الحساب والجزاء, والجزاء وغير ذلك من تفاصيل ذلك اليوم من باب أولى واحرى اذا أنكر أنه لن يخرج من قبره حينئذ ما بعده من الحساب والصراط والجنه والنار من باب أولى واحرى قال تعالى في قوم عاد ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة كذبوا بلقاء الاخرة وهو يوم القيامة واترفناهم في الحياة الدنيا الى ان قال ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هذا هو حقيقة البعث هيهاته هيهاته لما توعدون ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ذلك وهذا النص على انهم كانوا ينكرون يوم القيامه جمله وتفصيلا وقال تعالى واقسم بالله جهده أيمانهم لا يبعث الله من يموت اقسم الله اقسم بالله جهده ايمانهم أي أن المشركين حلفوا فاقسموا بالله جهده أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت كل من مات حينئذ فانيه ولا عوده ولا اعاده أي يستبعد ذلك وكذبوا الرسل في اخبالهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه ايمان اليوم الاخر اثباته هو الذي جاءت به الرسل وهم قسموا واقسموا بالله واهله وحلفوا وغلظوا الأيمان على نقيضه وهو انكار استبعاد البعث وقال تعالى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 وهو يفتته ويذروه في الهواء وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا يذره في الهواء ويقول اي يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا قال صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار ونزلت هذه الايات من اخر سوره يس اذا هذه وردت في قريش فقال تعالى في شأن أهل الكتاب قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اذا من أهل الكتاب من لا يؤمن باليوم الاخر كما أن من الاميين كابي بن خلف من لا يؤمن بالله واليوم الاخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤطل الجزيه عيد وهم صاغرون ففي هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يؤمن باليوم الآخر واما ما جاء في بعض نصوص انه يؤمنون من امن منهم باليوم الاخر لا يؤمن به كايمان المؤمنين بمعنى أن الإيمان باليوم الآخر له حقيقة شرعيه فمن امن به حينئذ سلم بانه مؤمن ومن امن على حسب هواه أو آمن ببعض وكفر ببعض الهيذ لا يقال بانه مؤمن ايمانا شرعيا ومن امن منهم باليوم الاخر لا يؤمن به كايمان المؤمنين فلا ايمان لهم به واجمع الرسل على الإيمان باليوم الآخر واخبروا اممهم بذلك قال نوح لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا هذا هو البعث وقال أيضا اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ويوم القيامه على بي ايمان واثبات لي اليوم الاخر وقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتمعثنا ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وهذا فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم على القسم بانه بان البعث كائن ولا محاله ويسنئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين وقال الذين كفروا لا تأتين الساعه قل بل لا وربي لتاتينا فلاتت مواضع امر الله عز وجل نبيه ان يقسم على البعث وهو أحد اركان الإيمان السته كما جاء في حديث جبرائيل عليه السلام الإيمان سال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الايمان أن تؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ودل على أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الاخر وتوعد الله وتوعد الله تعالى من كذب به أو كذب ببعض تفاصيله اذ لا فرق بينهما لا فرق نسبة للايمان الشرعي من كذب باليوم الاخر كله جمله وتفصيلا وبين من آمن به اصلا و حين انكذب في بعض الفروع التي جاءت جاء بها الكتاب والسنه لا فرق بينهما البتة فهم سياء ان كان احدهما اشد كان احدهما اشد كفرا من الاخر لان الكفر كالايمان يزيد وينقص الايمان يزيد وينقص عند أهل السنه والجماعه وكذلك الكفر يزيد وينقص من كفر بشيء واحد ليس كمن كفر بشيئين هذا يزيد عليه العذاب واليوم الاخر وتوعد الله الله عز وجل من كذب به او ببعض تفاصيله كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خمت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعثون خلقا جديدا فهذا في انكار ل اليوم الاخر اذا هذه المساله الكفر باليوم الاخر من كفر باليوم الاخر من هذه الأمة وله سلف من اخوانه ومشايخه من الجاهليه وكل من نازع في مثل هذه المسائل ولم يؤمن إلا بما دل عليه العقل عندهم اين نقول هذا له سلف من اهل الجهل هذا المراد هنا في جميع المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المراد بها إثبات هذه الافعال القبيحه والاقوال القبيحة بانها كائنة عند الجاهليين حينئذ إذا وقعت في هذه الامه فقد شابهت الجاهليه الثامنه بعد المئه التكذيب بلقاء الله تكذيب بلقاء الله تكذيب تفعيل يعني فيه شده حيث ماذا حيث انه جاء به على وزن فعله كذلك انقصاء اهل الجاهلية تكذيبهم بلقاء الله تعالى ولقاء الله يحتمل معنيين وهذان المعنيان صحيحان والاصل في كل لفظ جاء أو جاء في الكتاب والسنه في اثبات اللقاء فيحمل عليهما الأول اليوم الاخر الثاني الرؤيا ولذلك سدل اهل السنه والجماعه على المخالفين من اهل البدعه باثبات الرؤيا لله عز وجل بهذه الادله فكل لفظ جاء أو جاء في الكتاب والسنه فيه لفظ اللقاء فتثبت به الرؤية فمن خصال اهل الجاهليه تكذيبهم بلقاء الله تعالى بالمعنى يهي. لكن ماذا أراد المصنف هنا هل اراد اليوم الاخر جوابنا لانه ذكر في المساله السابقة السابعة بعد المئه الكفر باليوم الاخر اذا التكذيب لقاء الله بالمعنى الاخر وهو الرؤيا هنا كل من نفى الرؤيا ممن ينتسب الى امه محمد صلى الله عليه وسلم وله سلف من الجاهليين فيحتمل معنيين رؤيته او رؤيته جل وعلا بالابصار رؤيته جل وعلا بالابصار معاينه كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه سدل اهل السنه هاتين الايتين على اثبات الرؤيه ولقاء الله هنا لا يكون الا معاينه بالابصار ولذلك احتج السلف على إثبات الرؤية بآيات اللقاء والرؤيه ثابته باجماع ما هو من المعلوم من الدين بالضروره ولذلك ثم روايه عن امام احمد رحمه الله تعالى ان من انكر الرؤيه كفر وكذلك والمعنى الثاني أنه يوم القيامة كما في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقرآن غير هذا ابن جرير قال ابن جرير في تفسير هذه الايه قال الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالمعاد إلينا ولا يصدقون بالبعث ففسر ماذا هذا نفي لقاء نبي البعث وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم قال وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هذه الآيات حملت على اليوم الآخر وما بعده كما قاله الجرير وغيره ولكن كذلك لا تنفي الرؤيا فكل لفظ فيه لقاء الله تعالى حينئذ يثبت به امران الأول إثبات اليوم الاخر وما بعده يعني يوم القيامة وما بعده من تفاصيل وكذلك تثبت به الرؤيا ولذلك نقول الرؤيا دللتها قطعيه بمعنى انها لا تحتمل الشك البت ردها حينئذ نكون كفرا وردة عن عن الاسلام ولكن الله المصنيع المصنف هنا انه اراد ماذا لانه ذكر المثل السابق الكفر بي اليوم الاخر حينئذ لان نكرر المسالتين بمعنى واحد نجعل الأولى في اليوم الآخر كلفظها والثاني التكذيب لقاء الله المراد به الرؤيا والله من المصنف انه اراد المعنى الاول فاراد الرد على نفات الرؤية فلهم سلف من الجهميه وما شابههم وجاء الشرع بمخالفه هديهم فاثبت لقاء الله تعالى أنه من الإيمان بالله قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبيقائه كما بعض الرؤى ورسله وتؤمن بالبعث وقال صلى الله عليه وسلم ولقاءك حق وتوعد الله تعالى المكذبين بلقائه كما مر في الايات السابقه تصيل المساله من حيث الرد على أهل البدع ونحوها ليس المقام اسمعوا بي بذلك انما هو في كتب المعتقد التاسعه بعد المئة التكذيب ببعض ما اخبرت به الرسل عن اليوم الاخر كما في قوله اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومنها التكذيب بقوله مانك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خله ولا شفع وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بمعنى انهم لم يؤمنوا بكل ما أنزل الله تعالى وانما امنوا ببعض وكفروا ببعض فمن خصال أهل الجاهليه عدم التصديق ببعض ما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وما يكون في ذلك اليوم اليوم العظيم وقد استدل المصنف على تكذيب الرسل بقوله تعالى اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه روى البخاري رحمه الله تعالى عن عامر بن مصعب قال سألت أبي يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما عن قول الله تعالى قل هل ننبئكم باخسرين اعمالا أهم الحرورية خوارج قال لا هم اليهود والنصارى اما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم واما النصارى فكفروا بالجنه كفروا بالجنه والجنه من تفاصيل اليوم الاخر اذا كفروا ببعض ما يكون بعد اليوم الاخر وام النصارى فكفروا بالجنه وقالوا لا طعام فيها ولا شراب وقوله اولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الاخره لما كذبوا بالجنه وانكروا الطعام والشراب فيها حينئذ قال الله عز وجل اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه اذا الكفر ببعض ما ثبت في الكتاب والسنه من أنه كائن باليوم الاخر كالكفر باليوم الاخر جمله وتفصيلا وكذلك من كفر بنبي أو رسول فهو كافر بجميع الرسل من كفر بجزئيه واحدة من أمر الآخرة الجنه والنار وما يكون فيهما وجاء النص في الكتاب والسنه فهو كافر به بالكل فالجنه وما فيها من الطعام والشراب قد أخبرت به الرسل ومع ذلك كفر به النصارى وكذب الرسل في ذلك هذه الايه الأولى اولئك الذين كفروا بايه ربه ولقائه وسدل المصنف أيضا بقوله تعالى مالك يوم الدين اين هذه بالفاتحه مالك يوم الدين مالك يوم الدين ومالك ماخوذ من الملك مالك ماخوذ من الملك كما قال تعالى ان نحن نرزق الارض ومن عليها والينا ترجعون وقال كذلك اعوذ برب الناس ملك الناس إذا مالك ماخوذ من ملك ومالك ماخوذ من الملك مالك ماخوذ من ملك ملك والملك مأخوذ من الملك اذا لماذا سمي ملكا لانه يملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد قهره وقوله وله الملك ملك له وله الملك الملك يومئذ الحق للرحمن واضيف إلى يوم الدين مالك يوم الدين مع كون الرب جل وعلا مالك ليوم الدين، يوم الدين ويوم الدنيا كلها دنيا والاخره أو مالك لهما واضيف إلى يوم الدين مع عمومه عموم الملك الملك لانه لا يدعي أحد هنالك شيئا هنا في الدنيا قد يكون ثم ما هو ظاهر في الملك هذا ملك وهذا يملك بيتا هذا يملك ارضا هذا يملك دوله والى اخره اذا فيه شائبه الملك لكنه ملك ليس ليس حقيقيا لانه مرته إلى الزوال والانتهاء ثم ليس له احقيه التصرف مطلقا فيه انت تملك مالك كذلك لكن هل تستطيع أن تحرقه يجوز لك لا يجوز اذا تصرفك في مالك ماذون أو يكون بضابط الشرعي فإن كان ثم ما يضبطه دل على نقصك في التصرف بالملك اذا إلى يوم الدين لانه لا يدعي أحد هنالك شيئا اما في الدنيا فكل يدعي واصلا للدنيا ولا يتكلم أحد الا باذن ويوم الدين يوم الحساب للخلق هو يوم قيامه يدينهم الله عز وجل باعمالهم ان خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه والدين الجزاء والحساب كذلك كما قال تعالى يومئذ وفيهم الله دينهم الحق وقال انا لمدينون أي مجزيون محاسبون والله عز وجل هو الذي يتولى حساب عباده ومجازاتهم على اعمالهم وهذا ما اخبرت به الرسل إذا مالك يوم الدين فيه اثبات في اثبات ماذا اليوم الاخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هناذن فيه اثبات اليوم الاخر وستدل المصنف ايضا بقوله تعالى لا بيع فيه ولا خله ولا شفعه من قبل أن ياتي يوم يعني يوم القيامه لا بيع فيه لا بيع فيه بيع النكر بالسياق النفي فيعم اي لا يباع أحد من نفسه ولا يفاد بمال لو بذله ولو جاء بملء الارض ذهبا وكذلك ولا خله اي ولا تنفعه خله أحد يعني صح ليس هناك خله يعني صداقته بل ولا نسبه ولا شفاعه ادنى شفاعه وهي مخصوصه بالادله دل على تخصيص أي ولا تنفعهم شفاعه الشافعين فدلت الايه على ان الشفاعه منتفيه عن كل أحد يوم القيامة إلا من رضي الله تعالى عنه ومن هو الذي رضي الله تعالى فسره بالآية الرابعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فالآيه الرابعه مكملة او مفسره لهذه الايه الثالثه وبين مصنف الايه الرابعه من هؤلاء المرضي عنه في قول تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك مكره في سياق النفي يملك فعل مضارع من سابكم من مصدر وزمن والمصدر نكيره والنكر في سياق النفي كعم اذا لا يملك ادنى ما يسمى ملكا فهو منفي بهذا النص ولا يملك الذين يدعون من دونه يعني من اصنام والاوثان الشفاعه اي لا يقدرون على الشفاعه لهم الا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا استثناء منقطع استثناء منقطع أي ولكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم الحق المراد به هداه الى الله توحيد فانه تنفع شفاعته عنده باذنه لهم وهذا مما أخبرت به الرسل مع ان اهل الجاهليه يزعمون ان اصنامهم تشفع لهم كما مر معنا في المسائل السابقه هم يقولون ما نعبده الا ليقربونا الى الله زلفى وخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي اوردها المصنف فآمن بما في اليوم الاخر على مراد الله تعالى بمعنى أنه يثبت اللفظ على ما اراد الله كيف يثبت اللفظ على ما أراد الله لأن هذه الالفاظ لها معاني لغويه حينئذ تثبت ولها حقائقها ولا تكيف بمعنى أننا لا نكيف اليوم الاخر فان كيفناه فحينئذ اوقعنا انفسنا في البدعه بذلك قل ايماننا بالاسماء والصفات ايمان اثبات ايمان اثبات يعني اثبات لللفظ ولا يكفي وإثبات للمعنى ولا يكفي إثبات للحقيقه ثم نقول الله اعلم بها فثلاثه اشياء تثبت بمذلول الأسماء والصفات اثبات اللفظ ثانيا إثبات المعنى من اين ناخذ هذا المعنى من لغه العرب الا ان جاءت حقيقه شرعيه ثالثا هل لها حقائق نعم لان ثم بعض اهل البدع قد يثبت اللفظ والمعنى لكن يجعله هو عين الذات فيثبت السمع يقول يسمع بذاته هل السمع قدر زائد على الذات لا اذا لم يثبت حقيقه السمع اثبت اللفظ واثبت المعنى لكن لم يثبت الحقيقه هنا خطا بل هو بدعه ف وكذلك اليوم الاخر نثبت الصراط ونثبت المعنى وله حقيقة الله اعلم بها ان كيفناها وقعنا في البدعة ومن هنا تعلم ان الطرق التي تستحدث الآن الطائره وتذاكر ثم يجعل القبر واليوم الاخر داخله مما قد انتشر هذا يعتبر من البدع لماذا لانه تكهيف نحن نقول اليوم الاخر غيب ام لا طيب ما راينا شيء البت تشبيهه بأمور الدنيا نقول هذا تشبيه وتنثيل وهو محرم لأن التشبيه والتنمثيل في الغيبيات محرم مطلقا حينئذ لا ناتي به وسيله دعويه ولقد مناسبته للعصر وناتي اليوم الاخر وكانه تذاكر وسفر الى اخره هذا فيه تشويق ولو أثر في الناس لأن العبرة في مثل هذه المسائل اعينها نفسها ولا ننظر الى الاثر واذا لو نظرنا الى الاثر لقلنا ثم ما قد يكون رقيه أو تميمه تعلق لها اثر ونس كذلك بل قد يدعو كما قال شيخ الاسلام نتيم رحمه الله تعالى قد يدعو من يلتصق بالقبر عند معبوده وقد يحصل له ما أراده لا نقول قد يجيب الله عز وجله لكن قد يحصل له ما أراده حصل أثر ام لا حصل أثر هل الفعل صحيح جوابنا لا خمره قد تفيد في العلاج صحيح اليس بص... لا ننظر إلى الثمرة وإنما ننظر إلى العمل نفسه القول نفسه والفعل نفسه هل دلت النصوص على جوازه ومشروعيه حينئذ اذا دلت على العين والراس فإذ فهو مردود على أصحاب اذا اليوم الاخر نقول هذا من الغيب واذا كان كذلك فنثبته جملة وتفصيلا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بما في اليوم الاخر على مراد الله نثبت الالفاظ ونثبت المعاني ولها حقائق ولا نكيف هذه الحقائق البتة فان كيفنا فقد وقعنا في محذور شرعي فلم يؤمن عليه الصلاه والسلام ببعض ويكفر ببعض فلم يؤمن عليه الصلاة والسلام ببعض ويكفر ببعض وهذا هو الايمان الصحيح الثابت بالكتاب والسنه وتفاصيل اليوم الاخر ياتيكم في باب المعتقد ان شاء الله تعالى العاشره بعد ال قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس قتلوا لمظا الذين يامرون يعني الآمرين قتل الآمرين بالقسط يعني بالعدل نقول الآمرين لان الموصوله مع في قوة المشتق في قوه المشتق بمعنى انه يفسر باسم فاعل او اسم مفعول والعدول حينئذ الى الموصول مع الصله ببيان العله, العلة. قتل الذين يامرون بالقسط من الناس من خصال اهل الجاهليه قتل من يأمر بالقسط أي العادل اي شرع الله مراد به هنا شرع الله عز وجل من اوامر ونواهي وأعظم من يامر بالقسط من الناس من الانبياء والرسل اذا قاتل الذين يأمرون بالقصع اعلى من يدخل في هذا اللوم الانبياء وهذا سنن اهل الجاهليه فاعظم من يأمر بالقص من الناس هم الانبياء فلقد كان اهل الجاهليه يتربصون بمن يدعوهم الى الله تعالى فقتلوا من استطاع قتله من الانبياء وكذلك فعلوا باتباعهم اذا قتلوا الانبياء ما من أن ان يعتدوا على الاتباع قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق واما قتل الانبياء بحق فهو جائز صحيح الله عز وجل قال ان الذين يكفرون بايه الله ويقتلون النبيين بغير حق اذا قتلوا الانبياء قد يكونوا بحق قد يكونوا بغير حق اولا ها صالح هي الوقت ها اذا بغير حق المراد به ان قتل الانبياء لا يقع بذلك الوصف او القيد قد يكون لبيان الواقع وقد يكون للاحتراز وهذا هو الاصل فيه الثاني نوع الاحتراز يعني للاخراج وقد يكون ليس مرادا به الاحتراز انما لبيان الواقع كما نقول ميرانا في قول تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم وصفر لربكم رب مفعول به الذي وصف له صفته هل هي للاحتراز ان قلت الاحتراز اثبت ربن يخلق وربا لا يخلق هذا غلط ليس المراد انما ليس ثم رب حق الذي امر الله تعالى بعبادته الا وهو الخالق جل وعلا اذا ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ولا يكون قتل الانبياء الا بغير حق اما حق فلا يريد ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس ان دخلوا الانبياء حينئذ صار من عطف العام على الخاص وان اريد به الاتباع حينئذ صار من عطف خاص على على خاص وكذلك يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط اين نلقي يأمرون بالقسط هذا اندخل فيه الانبياء هو من عطف العام على الخاص وهو جائز على الصحيح هو جائز بخلاف صح جوازه ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب اليم قال ابن كثير هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديمًا وحديثًا التي بلغتم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادًا لهم وتعاظما على الحق واستنكافًا عن اتباعه ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق انتهاكًا رحمته والله كثير في الأمم السابقة فقوم نوح عليه السلام قالوا له لا ان تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين حددوه بماذا بالرجم توعدوه بذلك وقوم صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا صادقون اردوا فتكه وقيل لشعيب وَرَدَوْا رَأْتُكَ لَرُجَّنَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا بِعَزِيز ومر معنا قوله أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ هذا خِطَابٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وقال في شأن مَكْرِهِمْ بِعِيسَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قال وقولهم إن قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ تَبَجَّحُونَ بِذَلِكَ وَيَفْتَخِرُونَ وَقُرَيْشُ قادت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأما غير الانبياء ممن قتلهم ممن يامر بالقص من الناس وجاء ذكرهم في الكتاب قتل مؤمن ال ياسين كذلك قصه اصحاب الخدود اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم في في محله وقد توعد الله تعالى من قتل الاميرن بالقص من الناس فقال سبحانه إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس قال فبشرهم بعذاب اليم بشر العصر في البشره انها في الخير وليست في العذاب ولكن هنا يقال فيه على سبيل التهكم فيه سبيل التهكم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس وهذا هو غاية الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس الحادية عشرة بعد ال الإيمان الايمان بالجبت والطاغوت يعني التصديق هذين المعبودين من خصال أهل الجاهليه مطلقا سواء كانوا اميين او كتابيين التصديق بالجبت والطاووس كما اخبر الله عنهم في قوله ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاووس هذه الايه بوب لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد هذه المساله فيها تفسير طويل عريض اتى به في موضعه والمراد هنا الاشاره إلى انهم يؤمنون بالجبت والطاووس أما الجبت روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اجبت السحر والطاغوت الشيطان وروي ايضا عن ابن عباس وروي عنه الجبت الشيطان بالحبشيه يعني جبت هو شيطانه وعنه الشرك الجبت هو الشرك وعنه الجبت الاصنام وعن الشعبي الجبت الكاهن وعن ابن عباس الجبت حيي بن اختم الفسره بشخص واحد وله مناسبه وعم مجاهد الجبت كعبه الاشرف وقال الجوهري الجبت كلمه تقع على الصنم والكاهن والساحل ونحوهان وقال هو المعتمد انها لفظ عام يشمل كل ما ما مره. وأما وام الطاغوت فقال جاء من كهان تنزل عليهم الشياطين وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صوره انسان تحاكمون اليه وهو صاحب أمرهم وقال مالك هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل هذا ياتي بحث في كتاب التوحيد مر في اوائل الكتاب ولا تضاد بين هذه المعاني المختلفه اذ يجمعها معنا واحد وهو ان الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعباده من دون الله أو طاعه أو خضوع او خضوع له يعني كل معبود أو متبوع سواء كان المعظم حجرا أو انسانا او شيطانا او قانونا او نحو ذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكر تفسيرات السلف للجبث والطاووس واذا كان كذلك وكانت الاصنام التي كانت الجاهليه تعبدها كانت معظمة بالعباده من دون الله تعالى فقد كانت جبوتا وطواغيت وكل ما كان يعبد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهتي المشركين هي جبوت وطواغيت وكذلك الشياطين التي كانت تطيعها في معصية الله وكذلك الساحر والكاهن اللذان كانا مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله وكذلك حيي بن اخطب وكعب بن اشرف لانهما كانا مطعين في أهل ملتهما من اليهود في المعصية بالله والكفر به وبرسوله وكان جبتين وطاغوتين اذا حمل ابن جرير جميع المعاني وفسر بها الجبتى والطاغوت وكذلك كل ما عبد من دون الله سواء كان راضيا املاه ويسمى طاغوتا سواء كان حجلا ام غيره والشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توصي تقسيم للطواغيت في آخر اصول الثلاثه مرة معنا وله رساله خاصة في ذلك وسياتي بحثا في محله ان شاء الله تعالى وجاء ديننا مخالف لما عليه اهل الجهلية فجعل الكفر بالطاغوت أحد ركني كلمة التوحيد اللم يؤمن إلا بالكفر بالطاغوت بالمعاني السابقة كلها شيطانا ساحرا كاهنا ايا كان مذهبه قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد السنسك بالعروة الوثقى وهي لا اله الا الله بل هو دعوه عامه الرسل كما حكى الله عز وجل عنهم قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واتقوه اذا الجبت والطاغوت آمن بها اهل الجاهليه واجب علينا الكفر بهما وام التفاصيل اللاحقه بهتين او بهذه المساله ياتي بحثها في كتاب التوحيد باذن الله تعالى الثانية عشرة بعد ال100 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين تفضيل يعني تقديم دين المشركين على دين المسلمين واذا قدم دين المشركين فهو تقديم لهم واذا قدم على المسلمين فوتقديم الشرك على الاسلام لانه اذا او وتقديمه للمسلمين على المشركين على المسلمين تفضيل دين المشركين إذا قدم وفضل دين المشركين فقدمهم فجعلهم فاضلين وجعل المسلمين مفضولين وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا هذا الشاهد لي هذه المسأله اي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله تعالى الذي بايديهم وقد جاء في سبب نزول الايه عن عكرمه قال جاء حيي ابن اختم وكعب الاشرف إلى اهل مكه فقالوا لهم انتم اهل الكتاب يعني قريش قالوا لي هذين الحبرين انتم أهل الكتاب, اهل الكتاب واهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد يعني ما قولكم فينا وخلافنا مع محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ما انتم محمد يعني ما الذي انتم فيه فقالوا نحن نصل الارحام والنبي صلى نحن نصل الارحام وننحر قوما قوما الناقه العظيمه ونسق الماء على اللبن ونفك العاني ونسق الحجيج ومحمد صلى الله عليه وسلم قطع ارحامنا واتبعه سراقه الحجيج من غفار فنحن خير امه فقالوا انتم خير واهدى سبيلا يعني أنتم خير من محمد واهدى سبيلا يعني فأنزل الله هذه الآيه قال ابن كثير قدروا هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعه من السلف يعني سبب نزول الايه وهنا مع كون الامر حصل من أهل الكتاب بقريش موافقه في الظاهر انتبه هنا حصل ماذا هل قالوا انتم اهدى سبيل من محمد صلى الله عليه وسلم من قلوبهم ام وفقه في الظاهر مجامله لهم الظاهر انه الثاني ومع ذلك كفرهم الله عز وجل وبين أنهم امنوا بيعطوت وهنا مع كون الامن حصل من أهل الكتاب القريش موافقه بالظاهر فقط وسماه ايمانا الله عز سماه ايمان فحصل الإيمان فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير اكراه ايمان بما هم عليه ولو لم يعتقد بقلبه قال الشيخ الميزان في بشرحه اذا تفضيل دين المشركين على دين المسلمين هذا من سيمه اهل الجاهليه والمساله فيها بحث ياتي في موضع ان شاء الله تعالى <تصفيق> الثالثة عشر بعد المئه لبس الحق بالباطل اللبس هو الخلط فالمراد هنا لبس الحق بالباطل هو خلطهما بحيث يشتبهان فلا يتميز احدهما عن الاخر وهذا من خصائص اهل الجاهليه لا سيما الكتاب قال تعالى يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل نهي تحريم وتكتمون الحق وانتم تعلمون نقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ناهيا لليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق واظهارهم الباطن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون فناهاهم عن الشيئين معا اللبس والكتمان ولا شك ان الكتمان داخل في اللبس بمعنى أن من صور من صور عكس من صور الكتمان هو لبسه يعني لبس الحق بالباطل فناهاهم عن الشيئين معا وامرهم باظهار الحق والتصريح به قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وكل ما مضى من المسائل المتعلقه باهل الكتاب وغيرهم هي من صور نفس الحق بالباطل كما مر معنا في تحريف التوراه والانجيل والايمان ببعض الكتاب والكفر بالاخر بالاه نعم والكفر بالاخر كذلك ايمانهم اول النهار والكفر في اخره مساله خاصه قد خالفهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة فان الله تعالى حرم لبس الحق بالباطل وشنع على من فعل ذلك وأمر ببيان الحق كما هو من عند الله تعالى واضحا لا لبس فيه ولا غموض قال تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لاتبيننه للناس ولا تكتمون والبيان ضده اللبس لاتبيننه للناس ولا تكتمون قال ابن كثير هذا توبيخ من الله وتهديد لاهل الكتاب الذين اخذ الله عليهم العهده على الsns الانبياء ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوه بذكره في الناس فيكون على أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدني الطفيف والحظ الدنيوي السخيف فبيئست الصفقه صفقتهم أو صفقتهم وبيئست البيعة بيعتهم وفي هذا تحذير للعلماء قلهم كثير وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما اصابهم ويسلكوا بهم مسلكهم فعل العلماء ان يبذلوا ما بايديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا فقد ورد من الحديث المروي من طرق متعدده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار ذا كلام كثير رحمه الله وامر صلى الله عليه وسلم بالنصح للامه كما قال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه المساله الرابعه عشر بعد المئه اتمام الحق مع العلم به اتمام الحق قال كتم الشيء كتما وكتمان ستره واخفاء وهو كاتم وكتوم والمراد هنا اخفاء دلائل الحق ممن علم بها عما لم يعلم بها وهذا انما يثق على اهل الكتاب دون دون الاميين يعني ليس عندهم علم وليس عندهم كتاب وهذا يدل على أن هذه الخاصله من خصائص اهل الكتاب فقط دون الاميين لأنهم ليس لديهم معرفة بالحق قال الله تعالى يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون في كتمان العلم وقال سبحانه يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب هي اخفاء ويعفو عن كثير وقال سبحانه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون والايات في هذا المعنى كثيره جدا يدل على أن أهل الكتاب كان من خصائصهم وخصالهم كتمان الحق وجواب هذه المساله كالسابقه اذا لبس الحق بالباطن نوع من كتمان العلم ولذا قابل الله بينهما في قوله واذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه قابل هذا بذلك قال قتاده هذا ميثاق الله تعالى على أهل العلم فمن علم علما فليعلم وياكم وكتمان العلم فإنه هلك وسبق حديث من مسؤل عن علم فكتمه olجم يوم القيامه بلجام من, من نار وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو كان المبلغ آية وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اولئك يتوب عليهم ان التواب الرحيم قال من كثير رحمه الله تعالى هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله قال ابو العاليه نزلت في اهل الكتاب كتب مصيفه محمد صلى الله عليه وسلم ثم اخبره انهم يلعنهم كل شيء يعني من كتم الحق يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فكما ان العال يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني ذواب الارض وقال قتاده يعني تلعنهم الملائكه والمؤمنون ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب اليه فقال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا عليه واصلحوا اعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم فاولئك اتوب عليه ما ان التواب الرحيم وفي هذه دلالة على أن الداعيه إلى كفر أو بدعة اذا تاب الى الله تاب الله عليه لكن بشرط البيان بمعنى أن من اظهر بدعه أو كفرا فاذا تاب لابد ان يتكلم أو يبين بأن ما دعا اليه يعتبر باطلا والا لا تعتبر هذه التوبة مقبولة البتة إلا شيئا بينه بين الله عز وجل واما في الحكم عليه بين الخلق فلابد أن يبين فإذا لم يبين حينئذ لا عبرة بهذه التوبة مطلقا الخامسة عشرة بعد المئه قاعده الضلال وهي القول على الله تعالى بلا علم وهذه الخصلة تقابل السابقة اولئك عالم فكتموا مثل ال14 اتمام الحق مع العلم به عالم فكتموا وهؤلاء جاهلوا فتكلموا قاعده الضلال وهي القول على الله بلا علم قول على الله اذا تكلم لم يكتم العلم وهل هو علم لا لانه قال بلا, بلا علم اذا تقابل المساله السابقه اكمان الحق ما العلم به تكلموا نعم كتموا مع العلم القول على الله بلا علم كلام مع الجهل فهي مقابله الا وهو اعظم ثانيه لان القول على الله بلا علم جعله الله عز وجل كما مر معنا اعلى مرتبه من الشر هذه المساله هي عينها المساله 60 ادعاء الكذب على الله يعني مرت معنا وقوله قاعده الضلال اي اصله ومنشئه فكل من انحرف في نفسه او حرف غيره فانما مبناه الجهل والقول على الله تعالى اله بلا, بلا علم ساجسه 17 بعد المئه التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرير يعني مختلف مضطرب وكل من ترك السنه لا بد يقع في بدعه كل من خرج عن التوحيد وقع في الشرك كل من خرج عن الكفر وقع في خرج عن الإيمان وقع في الكفر هكذا لان هذه المسائل كلها متقابله تقابل النقيضين تقابل النقيضين اما مؤمن وامامه وكافر اما مؤمن اما موحد وإما مشرك إما سني وإما بدعي هكذا قد يستمع فيه ما لا يخرجه نعم لكن هذا في الجمله التناقض التخالف والتعارض بين المصنف رحم الله تعالى ان اهل الجاهليه متناقضون فيما بينهم تناقض واضح الذي لا احتاج الى التدليل وذلك لما كذبوا بالحق الذي جاءهم من عند الله تعالى على الsnsة الرسل فنتيجة لهذا التكذيب صاروا في أمر مريض كما قال الله تعالى قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أي وهذا حال كل من خرج وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل والمريد اول مختلف المنطالب الملتبس وبين الله تعالى أن عله هذا الاضطراب هو تكذيبهم بالحق اين اذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كل من كذب بالحق فلابد بد يكون امره مختلف مضطرب ومن امثله اضطرابهم أهل الشرك اختلافهم في المعبودات التي عبدوها من دون الله تعالى وتعددهم فقوم يعبدون اللات وقوم يعبدون العزى وقوم يعبدون ودا وقوم يعبدون سواعا وهكذا بل الواحد منهم قد يعبد صنما ثم يستبدله بآخر ياتي موديل جديد فيغير السابق وهذا يعتبر ماذا يدل على ماذا يدل على أنه متناقض في نفسه تناقض في في نفسه في الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا تارة انه كاهن ومرة أنه مجنون ومرة أنه مساحر ومرة أنه شاعر ومرة أنه كذاب مفترن هكذا هذا يعتبر تناقض يعتبر تناقضا واهل الكتاب كذلك اضطربوا في شان عيسى ابن مريم عليه السلام فقالوا انه ابن الله تارا ومرة قالوا انه الله ومرة قالوا ثالث ثلاثه قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه وقال سبحانه وقالت النصارى المسيح ابن الله اذا هذه كل ثابته الكتاب وهي واضحه وقد خالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه آمن بالحق كله كما سبق ولم يكذب بشيء منه فانتفت العله التي لآجلها ودد الاضطراب والاختلاف كما قال سبحانه ولو كان من عندي غير الله لوجد لو فيه اختلافا كثيرا اذا التناقض الواضح الذي نحتاج إلى, إلى تدليل السابعة عشرة بعد المئة 100 الايمان ببعض المنزل دون بعض بين المصنف في هذه المساله ما كان عليه اهل الجاهليه من الكتابين من الإيمان ببعض ما أنزل الله تصديق به دون بعضه الآخر فيكفرون به ففرقوا بين ما أنزل الله وهو حق واحد كل من عند الله يعاذ وكله وحي فإما أن يؤمن به كله واما أن يكفروا به كله إما هذا او ذاك واما التفريق بين المتماثلين فهذا مصادم للشرع والعقل لانه إن امنتم ببعضه فهو حق والبعض الذي كفرتم به هو عين البعض الذي امنتم به فهو وحي فلماذا حينئذ تفرقون بين المتماثلين وذلك تناقض قال تعالى وإذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررت ما انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان واياتكم مساره تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افاتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب اما الله بغافل عما تعمل نزلت هذه الايه في اليهود فانكر الله عليه يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانكر الله عليهم وما كانوا يعاونونهم من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهليه عباده اصنام وكانت بينهم حروب كثيرا وكانت يهود المدينة مر معنا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وهؤلاء حلفاء الخزرج وبنو قريظه وهؤلاء حلفاء الاوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي اعداءهم وحينئذ اليهود دخلوا مع الاعداء حلفاء فقد يقتل اليهودي يهوديا وهذا محرم عليهم في الكتاب في كتابهم فيقتل اليهودي اعداءهم وقد يقتل اليهودي الاخر من الفريق الاخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الاثاث والامتعه والاموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها زارها تفادوا الاساره من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة يعني يكون ثم اسرا بينهم حينئذ يفدونهم بعمل بحكم التورات ولهذا قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتجبرون ببعض اي تفادونهم بحكم التوراه وتقتلونهم وفي حكم التوراه الا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الاوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا وقال الله عز وجل والذين اتيناه الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قال مجاهد هم أهل الكتاب ينكرون بعض القران اذا الايمان ببعض المنزل دون بعض هذا من سمى اهل الكتاب خالفهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فامن بكل ما أنزل الله تعالى ولم يفرق بينه اذ كله وحي مِلَّةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كما قال سبحانه سُبْحَانَهُ قُولُوا آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وما وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَقَالَ سُبْحَانَهُ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله كُلِّهِ بالكتاب كله من مِنْ سِيمَاهُ الإيمان وقال وَقَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنق الا أن امننا بالله وما انزل إلينا وما انزل من قبل الثامنه عشرة بعد المئه التفريق بين الرسل وهذا نوع من انواع الكفر بالرسل السابق معنا والمراد انهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم الاخر كيمانهم ببعض المنزل دون بعض قال تعالى ولقد آتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس اَوَلَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ إِذًا فَرِّقُوا بَيْنَ الرُّسُلِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ فَالِإِيمَانُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وَالْكُفْرُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ كُفْرٌ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ كَذَلِكَ المرسلين وليس ثم الا نوح عليه السلام لانهم كذبوا نوحا وهو رسول فتكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الانبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعاده وما الفوا عليه اباهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك فانه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبيه فاليهود امنوا بالانبياء الا عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام والنصارى امنوا بالانبياء وكفروا بخاتمهم اشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بنبي من الانبياء فقد كفر بسائل الانبياء فإن الايمان واجب بكل نبي بعثه الله الى اهل الارض فمن رد نبوته للحسد أو العصبيه أو التشهي تبين أن ايمانه بمن امن به من, من الانبياء ليس ايمانا شرعيا لو امن بجميع الانبياء الا بعيسى عليه السلام اقول هذا الإيمان ليس شرعيا لماذا لان الإيمان الشرعي بالرسل أن تؤمن بجميع الرسل فلو آمنت بالجميع إلا واحدا فلم تاتي بالإيمان المطلوب شرعا فمن رد نبوته للحسن او العصبيه او التشهي تبين ان ايمانه بمن آمن به من الانبياء ليس ايمانا شرعيا إنما هو عن غرض وهوى وعصبيه لهذا قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله عمم وَيُرِيدُونَ أَنْ بين الله اللَّهِ أي في فِي الْإِيمَانِ وَيَقُولُونَ نؤمن ببعض بِبَعْضٍ ببعض بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أَيْ طَرِيقًا وَمَسْلَكًا ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ فَقَالَ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا أَيْ كُفْرُهُمْ مُحَقَّقٌ لَا مَحَالَةَ فيه بِمَنْ ادَّعُوا الْإِيمَانَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعِيًّا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا كَفَرُوا بِمَنْ بالجميع كَفَرُوا بِ بالجمله اي كفر لا محاله بمن يدعو الإيمان به لانه ليس شرعيا اذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لامنوا بنظيره وهذا لا واضح لامنوا بنظير هذا هذا رسول من عند الله يعز فامنتم به وهذا كذلك رسول من عند الله وقام البراهين على صدقه وجب الإيمان به لانكم امنتم بالاول لكونه رسولا والعله موجوده بالثاني عينيد اللازمه منه طرد الحكم إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لانامنوا بنظيره وبمن هو اوضح دليلا واقوى برهانا منه أو نظر حق النظر في ثبوته وقد خالف هديهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فامن بجميع الانبياء ولم يفرق بين أحد منهم قال تعالى والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم كان الله غفورا رحيما يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون بكل كتاب انزله الله وبكل نبي بعثه الله تعالى امنوا بكل كتاب انزله الله وامنوا بكل نبي بعثه الله تعالى وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل ويسحق ويعقوب والاسباط وما اتيى موسى وعيسى وما اتيى النبيونا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه سنة المرسلين كما قال تعالى وال اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به وتناصرون قال ا ما اخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين قال قتاده أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا اتسعه عشرة بعد ال100 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم مخاصمتهم وفي نسخه محاجتهم فيما ليس لهم به علم من خصان اهل الجاهليه المحاجه والمخاصمه والمجادله فيما لا يعلمون من الاعتقادات والاحكام والغرض من هذه المخاصمات دفع الحق بالباطل ولبسه به وإضلال الناس عنه فهو صورة من صور الحيل الخفية التي مرت معنا في دفع ما جاءت به الرسل قال تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اجتمعت نصارى نجران واحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا اختلفوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم الا يهوديا على ملتهم وقالت النصارى ما كان إبراهيم الا نصرانيا على ملتهم فانزل الله عز وجل يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم الايه اي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراه على موسى كيف تدعون ذلك وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وانما حدثت النصرانيه بعد زمنه بدهر ولهذا قال تعالى افلا تعقلون ثم قال سبحانها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم هذا انكار على من يحاج فيما ما لا علم له به فإن اليهود والنصارى تحاج في ابراهيم بلا علم ولو تحاج فيما ما منه علم مما يتعلق بديانهم التي شرعت لهم الى حين بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لكان اولى بهم وانما تكلموا فيما لا يعلمون فانكر الله عليهم ذلك وامرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهاده الذي يعلم الأمور بحقائقها وجلياتها ولهذا قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى مخبرًا قومهود اتجادلونني في اسماء سميتموها انتما اباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ووسط ابراهيم عليه السلام قومه كما في سوره الانعام واضحه بينه وقال تعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مري وخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هديهم في هذه الخصلة فما كان يجادل الا فيما يعلمه ينيد السنه الا يجادل الإنسان في شيء لا يدخله ولا يحسنه فان فعل حينئذ فيه شبه من أهل الجاهليه وما لا يعلمه يسكت عنه حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجادل إلا في شيء يعلمه وما لا يعلم يسكت عنه حتى ينزل عليه الوحي كما في مسألة الروح قال تعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وكما في قصه اصحاب الكهف قل الله أعلم بما لبثوا وامر سبحانه بالمجادله بالتي احسن وجادلهم بالتي هي احسن اي من احتاج إلى مناظره وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب كقوله سبحانه ولا تجادل اهل الكتاب إلا بالتي هي احسن فمره تعالى بليلي الجانب وقال سبحانه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجه معهم من الله تعالى فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا أي المؤمنون أي المؤمنين ايضا اول المؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفة فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا ولهذا قال تبارك وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر أي على اتباع الحق جبار قال قد عاد ايه القتل بغير حكم ودلت الايه على أن الحامل على المجادله هو الكبر والكبر ممقوت عند الله تعالى كما قال سبحانه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم الا كبر ما في صدور من الا كبر هذا حصر ينادي ان نحملهم على المجادلة الا الا الكبر إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا تول الجدل الا او تول الجدل اذا مخاصمتهم او محاجتهم فيما ليس لهم به علم هذه من خصائص وصفات اهل الجاهليه وان اهل الاسلام اهل الايمان فانما يتكلمون فيما يحسنون فيه وما لا يحسنون يكلون امره إلى من يحسنه العشرون بعد المئه دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم دعواهم اتباع السلف يعني من سبقهم مع التصريح بمخالفتهم سبق الكلام في على هذه المساله مساله الثامنه عشر التناقض في الانتماء تناقض في الانتماء كانوا ينتسبون الى من سلفوا مع ذلك يصرحون بمخالفتهم الحاديه 21 بعد المئه صدهم عن سبيل الله من امن به صدهم عن سبيل الله من آمن به يقول صد فلان عن كذا صد منعه وصرفه صد فلان عن كذا صد وهو المصدر منعه وصرفه فمن خصان اهل الجاهليه صدوا الناس صدهم الناس عن دعوه الرسل وصرفهم عنها ومنعهم منها باي وسيلة كانت في وسعهم من قتل وحبس وتعذيب واخراج من الديار التشكيك في الحق غير دليل هذه تتبدل التغير باختلاف الأزمان والاماكن قال نوح عليه السلام كما حكم الله تعالى عنه إنك انتذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك اذا هم يصدون عن عن سبيل الله عن اتباع الحق وقال شعيب لقومه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وقال في شان قريش يسالونك عن الشان الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه اكبر عند الله اذا كذلك قريش صدون عن سبيل الله وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم وقال في شان المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى قال تعالى في الرد على هؤلاء محذرا من صد عن سبيله فأذن مؤذن بينهم اللعنه لله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواه أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الانبياء ويبغون أن تكون السبيل موجه غير مستقيمه حتى لا يتبعها أحد وقال سبحانه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا بما كانوا يفسدون فهذا يدل على ماذا على ما ذكرناه في مساله مصولية وهي أن الكفاره مخاطبون بفروع الشريعه لأن الله تعالى بين ان صدهم وهو كبيره من الكبائر أنه زادهم عذابا على العذاب مراد بالعذاب هنا العذاب على على الكفرين أي عذابا مع على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالى وهم ينهون عنه ويناون عنه اي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه وقال تعالى الذين كفروا وصد عن سبيل الله اضل أعمالهم اضل اعمالهم الثانيه 22 بعد ال100 مودتهم الكفره والكافرين مودتهم أي اهل الجاهليه الكفره والكافرين فإذا حبوا الكفره احبوا الكافرين فمن خصال اهل الجاهليه انهم يوالون ويودون الكافرين والكفر الذي وصفتهم قال تعالى عن بني اسرائيل في كونهم اتخذوا الكفار اولياء ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وقد نهى الله المؤمنين أن يفعلوا كفعلهم لا موالاه بين أصحاب دينين فالمسلم لا يوال الكافرين مطلقا ايا كان دينه فقال سبحانه ناهيا المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء مر معنا شيء من ذلك المعنى هذه على النسخه التي بين ايدينا مودتهم الكفره والكافرين وفي نسخه مودتهم لكفر من امنوا مودتهم لكفر من امن يعني من امن من المؤمنين يودون أن يكفروا وان يرجعوا عن, عن دينهم أي من خصال اهل الجاهليه انهم يودون ان يرجع الناس عن الإيمان إلى الكفر ويرتدوا على عقابهم بعد اذ هداهم الله قال تعالى واد كثير واد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم يعني كفارا كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وسبق بيان سبب نزول هذه الايه فيما مر وقال تعالى ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وقال في شان المنافقين ويدو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى وأن الكافرين يودون أن يضل المسلمين عن دينهم وما سبق يدل على أن الرسل هم دعاه الى الله تعالى وهم رحمة للخلق كما قال سبحانه اما ارسلناك الا رحمة للعالمين فهم يحبون للناس ما يحبون لانفسهم من الهداية والرشاد وسلوك الطريق المستقيم الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعه والخامسة والسادسه والسابعه والثامنه والعشرون بعد المئه هذه ست مسائل جمعها المصنف رحمه الله تعالى في موضع واحد وهذه تاتي مفصله في كتاب التوحيد باذن الله تعالى العيافه والطرق والطيره والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهه التزوير بين العيدين ليس العبدين وإنما العيدين اما العيافه في زجر الطير والتفاؤل باسماءها وأصواتها وممرها ولاستدلال بذلك على الحوادث واستعلام ما غاب يعني استدلوا بها على الغير وقد كان الجاهليون إذا اراد أحدهم أن يمضي أن يمضي إلى سفر او هم بامر زجر الطير يعني حرك الطير فانت وجهت الى اليمين مضى لانه خير من اليمني وان توجه الى الشمال رجع ولم يتم ما يريد لانه يعتقد حينئذ أن سوءا سيصيبه وينزل به قد خالف هديهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة حيث عدى النبي صلى الله عليه وسلم العيافة من الجبت فقال العيافة والطرق والطيره من الجبت أخرجه أبو داود والنسائي وسبق بيان وجوب الكفر بالجبت والعيافة منه واما الطرق بالفتح وإسكان الراء فهو ضرب من ضروب الكهانه التي كان العرب يتوصلون بزعمهم بها إلى معرفة الغيوبات وقيل في تفسيره أنه الخط يخطه الكاهن في العرب ليتوصل بزعمه إلى معرفة الغيب وقيل غير ذلك بتفسير وسياتي بشرح كتاب التوحيد باذن الله تعالى اما الطيره وهي في الاصل التشاؤم بالطير يعني مثل العيافه بمعنى واحد ولذلك بسرها بعض ان العين عيافه أنها انها تشاؤم بالطير فهي بمعنى العيافه ثم توسع في ذلك حتى شملت الإنسان والحيوان والاسماء والكلمات ولم تعد مقصوره على الطير فقط اذا أيهم أعم الطيره أعم من العيافه اذ العيافه خاصه بالطير فبعض ذوي العاهات كالأعور والأعرج هو شؤم عند اهل الجاهليه وكذلك بعض ما يصيب من الانسان كالعطاس فهو شؤم عند أهل الجاهليه ولذا كانوا يتطيرون بالانبياء والصالحين قال قوم صالح له اتيّرنا بك وبمن معك أي ما راينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا وذلك انهم لشقائهم كان لا يصيب احدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح واصحابه قال مجاهد جاهل تشائموا بهم وهذا كما قال الله تعالى اخبارا عن قوم عن قوم فرعون فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصيبهم سيئه يتطيرون بموسى ومن معه اي يتشائم بهم ويقولون ما اصابنا هذا إلا بسببهم بل قريش تطيرت بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر الله تعالى عنهم وإن تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئه يقول هذه من عنك أي يقول هذا هذه بشؤمك وقد خالفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال لا عدوى ولا طيره وقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من تطير أو تطير له وقال الطيره تشرك وسياتي باب خاص بي هذا الموضع فاما الكهانه فهي ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد الى سبب قد يكون سببا حسيا ومنها استراق الجن السمع من كلام الملائكه ومنها رصد النجوم وحركاتها والاستدلال بذلك قال تعالى قل هل أنبئكم نعم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون قال قد هذا الافاك الكذاب وهم الكهنه تسرق الجن السمع ثم ياتون به أولياءهم من الانس فتتحدث الكهنه بما نزلت به الشياطين وعائشه رضي الله تعالى عنها قالت سال ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهانه فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا احيانا بشيء فيكون حقا عن كاهن قد ياتي على لسانه ما هو حق فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق يخطفها الجن فيقرها في اذن وليه فيخلطون معها 100 كذبه وقال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فقال عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا وكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأما التحاكم إلى الطاغوت وهو التحاكم الى غير ما أنزل الله تعالى وهو طاغوت الحكم قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا وله بحث مفصل في كتاب التوحيد المراد هنا ان اهل الجاهليه يتحاكمون إلى الى الطاغوت وهو كل حكم لا ينتسب الى الشرعي البته واما كراهه التزويج وفي نسخه التزوج بين العيدين فهو من خصائص اهل الجاهليه كذلك فقد كانوا يكرهون التزوج والتزويج فيما بين عيد الفطر وعيد الاضحى والمراد به المدة التي بينهما لانها ذين العيدين جاء بهما الإسلام ولم يكون معروفين عند اهل الجاهليه يعني في شوال وذو القعده وشيء من للحجه وكره ذلك تشاؤما وخاصة في شهر شوان لأنهم يتشائمون من اسمه حيث إنهم يعتقدون أنه مشتق من الإشالة التي هي بمعنى الإزالة والرفع وهو عندهم كناية عن الهلاك فكانوا يتوهمون أن المتزوجين في تقع بينهم والبغضاء وبذلك تزول حظوه المراه عند زوجها وقيل في غير ذلك بأن الابل كانت تشول في ذلك الوقت باذنابها من شهوه الضراب فتشاءمت به العرب وقيل غير ذلك وامد القعدة فكره ذلك فيه لكونه من اشهر الحج وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ذلم يتشاءم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبنى بي في شوال فاي نساء فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت احظى عنده مني قال النووي رحم الله تعالى فيه السحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص اصحابنا عليه وسدلوا بهذا الحديث حيث قصدت عائشه رضي الله تعالى عنها بهذا رد ما كان عليه أهل الجاهليه وما يتخيله بعض العوام وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهيه التزوج والتزوير والدخول في شوال وكما عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديهم فلم يتشاء من أي شهر كان لا في شوال ولا في غيره بل وابطل ما كانوا يعتقدونه فتزوج عليه الصلاه والسلام في شهر شوال وبنى في شهر شوال فكانت المبني بها والمدخول بها احب نسائه إلي وهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل قال والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله شيخ الاسلام محمد بن الوهاب على هذه الرساله المباركه المفيدة والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين